We gaan verder met de vraag. We gaan verder met de vraag. We gaan والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن سير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يجع اذبون اف هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء المتقين في جنات ونعيم، فآكِهِنَّ بِمَا أتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَعَهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجحيم، كُلُّهُ وَشْرَبُهَا نِعْمَ يتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعضين يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون أما من قبل نجعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم احلامهم بهذا لم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين من غير شيء أم هم الخالقون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 مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون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 وكسفا من السماء ساققا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنه وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا جُنَّ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تقول وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارًا